انا رجال احمد محيا بده للباطل من عاش منكم اي عشف العد في تنازل انا رجال احمد محيا بده للباطل من عاش منكم عشبل عشف العد في تنازل اسمامنا ناميتة في درب مولانا العلي اسماء مأملي في نور ياسمم مأملي اسماء مدانه في درب مولانا العلي في درب مولانا العليم معا في العمر اسماء مأملي في نور ياسمم مأملي بواب رجال احمدنا يا برسل. من عاش منكم اي عشب العد في تنازل انا رجال احمد نحيا بدهر من عاش منكم اي عشب العد في تنازل بواسل